All in وَإِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك Oh To oh God, and yes. Yeah! All right. Oh, Many I stay? to حولنا الشيطان القديم، إِلَّا <الشيطان> الْوَحْيَ الْوَاحِدُ قُلْ مَنْ أَعْلَمُ <الرحيم> <المن أرض> No, <laughs> Waarom is het